يا وحيد, يا وحيد الهم يا وحيد الهم يا وحيد الهم يا وحيد الهم يا وحيد الهم قل لي ما دهك ما جفك الحزن يوما يا وحيد الهم قل ما ما جفك الحزن يوما ما جفاك ديام الألاء سلت في رباك خارقت بالهم أزهار صباك ديام الألاء سلت في رباك خارقت بالهم أزهار صباك لا شذل يعبق منها في خطاك لا ثمار لا ملاك صار يشدولا لا ملاكا صار يشدولا لا ملاك كل وصني صار شوكا في رأك في رؤاكا يا وحيد الهم يا وحيد الهم يا وحيد الهم قل ما ذاك؟ يا وحيدا كيف أنسى مشجاك كيف أنضي وراكا؟ يا وحيدا كيف, أنسى كيف أمضي لم تزل تلثم بالصمت اساكا لم تزل ja, waheed en hem. Ja, waheed hem. Ja, waheed hem. Ja, waheed hem. خيال الامه. خيال الامه. هل سئمت الذل اجري في دماك هل خيال الامه الغرقاء تاك هل سئمت الذل اجري في دماكا على الاسلام تبكي مقلتاك لا تخادعني La te kwaadani, la Ja, onee ja, onee ja, onee ja, Yeah, I it.